وقفين <تصفيق> في الفقه فين بقى عنده شروط صحة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الروض المربع فصل يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها اذن الإمام لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام الصلاة لا يشترط لها إذن أحد إذ أمر الله بها أمرا مؤكدا غير معلق على إذن أما الجمعة يعني إقامة الجمعة يشترط فيه الجماعة وإمام المسلمين هو الذي يصلي بهم أو ينيب من يصلي بهم فهل يشترط إذنه؟ إذن الإمام اللي هو الوالي يعني الإمام الأعظم أو من يقوم مقامه أو من ينيبه لا يشترط هذا الإذن لأن طبعا هو يقول لي ليس منها إذن الإمام لأن هذا قد يعني يتصور قد يتوقع انه اشترط اذن الامام ولكن مذهب اهل السنه <تصفيق> انه لا يشترط لان عليا الله صل... عليه لان علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور عثمان كان محصور وسيدنا علي صلى بالناس فلم ينكره احد وصوابه عثمان وصار إجماعا إجماع صحابه يبقى رواه البخاري بمعنى يعني ليس هذا اللفظ الذي ذكره هنا هو لفظ البخاري وإنما هذا المعنى أحدها يعني أحد هذه الشروط أي أحد الشروط الوقت لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا قاله في المبدع نحن علقنا على قوله من شروط الصلاة الوقت علقنا مؤيدين أم معطرضين ها قلنا دخول الوقت في صلاه الايه في الفرائض يشترط لها دخول الوقت اما هنا فالوقت اشترط لها الوقت لا دخول الوقت لان صلاه الفريضه غير الجمعه يشترط لها مجرد دخول الوقت فإن خرج الوقت بقي الطلب فهي تصح في الوقت وبعد الوقت فلابد من دخول الوقت المشترط هو دخول الوقت قبل الدخول لا تصح أما بعد الدخول فتصح في الوقت وفي غيره فاتتك الظهر صليها بعد بعد العصر صنيها بعد المغرب لسه في أي وقت اما في الجمعة فيشترط لها الوقت يعني ان تكون في الوقت والوقت هنا الالف واللام تفيد ايه؟ لا استغراق ايه؟ ها؟ بعد العهد العهد اه يعني العهد الذهني يعني الوقت الذي جعل لهذه الصلاة الوقت المخصوص لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماع يعني يعني هنا بقى عنده مشكلة في قوله يعني هو ما عنده مشكلة في قوله الوقت ولكن هو طبعا جرى على أنه ذكر من الشروط في الفرائض الوقت وفقال لأنها صلاة مفروضة فاشترت لها الوقت وبقية الصلوات ونحن نقول بقية الصلوات لا يشترط لها الوقت إنما يشترط لها دخول الوقت وهذا التعليق أخذته عن أحد كبار شيوخي رحمه الله الشيخ محمد صالح العثين الدخول الوقت هو الصحيح في, في غير الجمعة طبعا فهنا ليست كبقية الصلوات إنما هي يشترط له الوقت دون غيره فلا تصح قبل الوقت وهنا لحد هنا موافق الصلوات المفروض ولا بعده دي بقى لخلف الصلوات فكان حق نبه إنما قال إن الفاء الفاء هنا تدل على البناء وظاهره إنه بنى على مشابهتها لبقية الصلوات وليس الأمر كذلك بل هي تخالفهم في انها قبل تخالفها في أنها لا, لا تصح بعد الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد أول وقت الجمعة أول وقت صلاة العيد على مذهب السادة الحنابلة وأول وقت صلاة العيد إمتى بعد ارتفاع الشمس بعد الشروق قد الرمح ارتفاع الشمس قد الرمح لا رمح واحد رمحين يستحب في الايه في صلاه عيد الفطر ليتسنى للناس اخراج الزكاه ولكن الوقت واحد يعني تصح صلاه العيد بعد خروج وقت النحل سواء عيد الفطر او عيد الاضحى تصح انما يستحب التعجيل بالاضحى لأن الذبح يكون بعد الصلاة فالتعجيل هنا يعني لشان نستلحق تتبع وتاكل لأنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أكل يوم العيد أكل من أضحيته أما في عيد الفطر فإن الصدقة لا تصح بعد الصلاة لا يجوز تأخيرها إلى, الصلاة إلى بعد الصلاة إنما تخرج قبل الصلاة وأوله أول وقت صلاة العيد لقول عبد الله بن سيدان شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار انتصف النهار يعني يجي الساعة 11 10 ونص كده يعني تحسب من الفجر للمغرب وتقسم على 2 الفجر دلوقتي على كام. والمغرب ستة ونص يبقى اربعتاشر ساعة ونص يبقى سبعة ساعات وربع على اربعة يعني احداشر وربع تقريبا 11 كده نصف النهار بيبقى قبل الزوال مش بيبقى عند الزوال نصف النهار قبل الزوال بساعة ساعة ونص ساعة الاربع كده يبقى فكانت خبرها سيدنا عمر ثم شهدته مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار يعني برضو إيه نهايتها قبل الظهر برضو عند الزوال فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره وده مش معناه الدوام على ذلك ولكن كان من شأنهم أنهم فعلوا ذلك يبقى هنا مش ظاهره بيحكي ما يتكرر لا ده بيحكي ان هذا حدث ولعله شهد, شهد يعني مش مرات عديد ولكن يحتمل ايضا التكرار انه ده تكرر وانه استمر على هذا والتزم رواه الدرقطني واحمد واحتج به مين اللي احتاج امم لا حد بيقول حاجه حاجه ثانيه بس أوه. اه اه لو جت في طاقه ده 10 خلاص بقى ما فيش ظهر ولا كده الدور وقت العصر خلاص ما ما فيش ظهر الواجب يوم الجمعه صلاه الجمعه اما الظهر فلمن لم يصلي الجمعه لو لا ده مش بدل عن الظهر الظهر اللي بدل عنه الجمعة هي الاصل يوم الجمعة والظهر بدل حتى لو بدل يعني هل البدل لابد ان يوافق المبدل منه في كل اوصافه يعني مش مفيش دليل على كترة. وتخالف الظهر فيه اشياء. يكونها بدل يدل على المخالفة. ان هي مش الظهر. هي حاجة تاني. ركعتين ويشترط لها الخطبة ويشترط لها العدد وليها اوصاف مختلفة. نعم. دلوقتي تخلف مذهب الدمور ده الله على ما يقوم بيه غير محمد واسحى. وإما كفاية كفاية في ثبوت هذا في ثبوت جواز هذا يا أحمد وإسحق مش شوية يعني أنا مش شوية مش أصلي كده أنا أصلي بعمل مفتدراتي هو الجنفور احتج بإيه في مقابل دليل الأوراد طيب نقرأ الأول دليلهم ولحديث جابر هنا بقى الحديث ده دل رأي ده رقتني واحتج به هنا حديث جابر كان يصلي الجمعة حديث ده رواه مسلم على فكر لن أقوله ده كان يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس حين تزول الشمس يعني نخلص الجمعة قبل الزوال رواه مسلم ولهما ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستغل به يبقى عند الانصراف الزوال ولهما من حديث سهل قال ما كنا نقيل, نقيل معرفة شباه ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن قتيبة البخاري مسلم والله أعلم ولا احمد المصري معرفش انما ظاهر له تبقى لل يعني المذكورين لا, لا وهم يعني احمد مش قريب يعني ولا هو يعني بعيد شوية في الذكر الحديث الأبي أخرجوا أحمد أخرجوا الدرقوتني وأحمد واحتج به ولكن والله يعني طبعا يسأل أهل الحديث في هذا ولكن اللي أنا تصوره أن لهما يعني الشيخان لأنه مش محتاجين نذكر أسماءهم خلاص معروفين مشهورين الشيخين اللي هما البخاري ومسلم قال ابن قتيبة لا يسمى قائلة ولا غداء بعد الزوال كانوا بيأيلوا نص النهار يعني على الساعة 11 كده قبل الظهر بساعة بساعة أو يناموا ده اسمها والغداء طبعاً اللي هو في الغداه والغداه اللي هي ايه؟ الصبح اللي احنا نقول عليه الفطار اما الغداء اللي احنا نقول عليه الغداء فده البخاري ومسلم ها؟ البخاري ومسلم ايوة البخاري ومسلم كل حاجة تعترض علي فوتنا له الجهار هيقلب تكفير لا وجيه جلده يعني ابنتيمية غلط خلاني اقول ايه غلط ابنتيمية يقول حاجة غلط طبعا كلامه صح هو اللي تلاقيه فاهم غلط مش كده مش معقول شيخ الاسلامي يقول الحاجات دي الوحشة الابيحة اللي بيقولها مصطفى دي عيب عيب ما يكون خالف الاجماعي بقى وطبعا اللي يقول ابنتيمية بيخطأش خلف الاجماع يبقى طبعا رايح كل واحد يغلط يعني انما ازا خلف الاجماع يبقى طبعا غلط منه ما خدش باله ان فيه اجماعه لها طيب يا سيدي هنا بقى وله يعني البخاري ومسلم ده حديث صحيحة يا ما لهاش حل يبقى ده يجوز وده يجوز قال وكذلك لأمه لهم ادلة تانية طويلة في المسألة وكذلك رؤية عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر فروى الإمام عن ابن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضحا ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم في الأوقات الحر حر شديد والناس تتعب بيخلوها في وقتها بقدر شوي انما في الاوقات العاديه يبقى في في بعض الله وحده والله اعلم ليه عشان النوم خشيت النوم عليكم وان معاويه نحوه وراه سعيد وكذا روي عن علي وسعيد بن زيد وغيرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره وإذا صلى هؤلاء مع من يحضرهم من الصحابة ولم ينكر فهو إجماع ولأنها صلاة عيد فجازت قبل الزوال والمراد أول وقت الجواز يعني هنا بيقيس كمان على, إيه؟ على صلاة العيد أو يقول ليس هذا قياسا بل هي صلاة عيد يعني يثبت بالنصوص أن الجمعة يوم عيد بل قاله أعياد من العيد بعضهم يعني الجمعة يبقى أهم من العيد ولكن ما أعلن من القصة دي فقال الجمعة عيد ومدام يوم عيد طيب يبقى هنا صلاة الجمعة <تصفيق> تاخد احكام صلاه عيد الفطر وعيد الاضحى ده قياس يعني قياس في العبادات والظاهر ان ده جائز وافق خلف طبعا بين العلماء مش عارف ايه مش ايه ايه أو يجمعهم طيب بس المرأة أنتم مستعقلين ليه لسه ما ألشن الجمهة على خلافك والمراد أول وقت الجواز وتقدم إراحتهم جمالهم وانصرافهم وليس الحيطان ظل يستظل به ولو كانت خطبته وصلاته بعده لكان لها ظل قال الزركشي والتقديم ثبت رخصة بالسنة والآثار امتهى واما وقت الوجوب فزوال الشمس اجماعا وعن احمد وقتها كالظهر وفاقا عنه رواية تانية ان وقتها ايه كالظهر وفاقا لبقية ولا ينافي ما تقدم لان وسائل المسلمين لا يمنعون ذلك بعد الزوال يعني وقت الوجوب من زوال الشمس وقت الوجوب انما يجوز ان تصلى قبل الزوال عند من؟ ذكرنا؟ من اهل العلم؟ مم؟ ده رخصة يعني ده ليس هذا هو السنة الدائمة يعني إنما رخصة ولذلك تلاقي في تعبير مثلا سيدنا ابن مسعود قال إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم كأنه هو خالف الأصل بيعتذر ليه عن فعله ليه قدمه وطبعا ظاهره استغربه مش كده؟ ظاهره استغربهم يعني بيحب حيس يحتاجوا الى الايه إلى السؤال لماذا عجلت اه ضحى لا ضحى يعني مش لازم في اوله يعني وقت الضحى اه وقت الضحى اللي هو بين ارتفاع الشمس واستوائها فيبقى كانه برده حتى سيدنا ابن مسعود كانت السنه الدائمه عنده ان برضه ياخرها يعني انما للزوال يعني انما المره دي عجل وساله فجاوب انما عجلته كذا يكون ان هو بيذكر السبب معلانه مش دي الحاجه المعتاده <تصفيق> ها أيوه. ايوه انا على احد رسول الله عهد رسول ف... واحد الاول واحد ها لو كان يفضي يعني كان يستطول ما هو سيدنا الشيخ موسى الكحيل ان كان دي تدل على ايه؟ يعني انه كان يتكرر منه هذا يعني ممكن مثلا في اوقات اشتداد الحر يجي مثلا موجة حر كده واخد بالك هو فايرمي يصلي كم جمعه ورا بعض اربع خمس سبع ثمان ما جراش انما الدائم بقى بقيه السنه أه وبلد غير بلد وسنة غير سنة وهو فيه سنة تيجي ايه ما يجيش حر تبقى كلها يعني الجو لطيف مش كده وسنة تيجي بيختلف يعني الشتة اللي فات ده مش كان برد قوي الشتة اللي قبله وانا فاكر محمد كحيل بيقول فين الشتة يا مصر فيها شتة كان كله جاي دافع الشتة كله جاي دافع فتوعا الزمنة بتختلف والبلاد غير بلاد قرية مثلا فيها بيوت عالية والظل امور سهلة. وطبعا انت عارف ان الشمس تتعامد احيانا وحيانا ما تتعامدش على البلد الواحد يعني. اه. فممكن بيبقى حتى وقت الاستواء فيه ظل. اتشاخدنا الحكاية دي هكذا مرة? الجغرافيا والفلك والحاجات دي. نعم. ياذن للجمعه يعني مش عارف بقى متقلم ما ما انا ما باقيه كده من غير اه شكله ياذن بقى اسمعوه نلاقوه كده فجاه الظاهر انه ياذن اهو ذلك بعد الثلاثه يعني شوف الكلام انا مش فاهم <تصفيق> م... وعن احمد وقتها كالظهر وفاقا يعني وقتها وقت وجوبها كالظهر يعني يبتدئ من زوال الشمس وينتهي عند ايه تنايم عند دخول وقت العصر ولا ينافي ما تقدم لأن وسائل المسلمين لا يمنعون ذلك بعد الزوال وقتها ممكن يحمل على الوقت اللي الغالب على الوقت المستحب على وقت الوجوب كده يعني إنما المنافاه يقول يارد عنه لا يجوز الصلاة قبل الزوال إنما كلمة وقتها بعد الزوال دي يعني وقتها كالظهر الجملة ديت ما مفهاش إيه مخالفة مفهاش منافاه لما تقدم ماشي لعله عايز يحمل الناس على السنة الدائمة أو يعني اللي, إيه اللي ينبغي أن يستمر عليه ما لم يكن هناك عذر لواية تانية انت جاي متأخر المفروض ما ردش عليك وما صليتش على النبي على الصلاة والسلام جيت جيت عند بطن النبي ولا بعد بطن النبي وحضرتش انت بوس بطن النبي والحاجات الحلوة خلاص بقى ما اصلحش غالبا مش مستاهلش راجل وابن السؤال وبعدين ما نجاوبكش اسال الله عليه وسلم طيب يا سيدي ايه هنا بقى ايه وطبعا وآخرها آخر وقت صرت الظهر بلا خلاف قاله في المبدع وحكاه الزركشي وغيره إلحاقا لها بها لوقوعها موضعها الظاهر أن هذا لا نص عليه ولكن يعني نصوص الفقهاء لا نص يعني من الشرع فإنما كلام الفقهاء فطبعا بيقولوا إن ده إلحاقا لها بها وده برضو واجه من أوجه القياس في العبادات وإن كان إيه لا يسميه البعض قياس إنما يقولون هذا ها؟ آه يعني نوع من أنواع الإيه الملحق به الحاق لا قياسه وإنما للاتفاق في النوع هم حاجة واحدة ها؟ مش قياس يعني يقولوا مش قياس اللي بينفو القياس في العبادات يقولوا إن ده نفس المذكور ولكن في صورة أخرى يدخل في مسمى المذكور يعني مش صلاه طيب لا ما يدخل فيه مسلم العيد عايزين نعرف عيد فيبقى هي ليها حكم العيد عادي اه هو برده هيروح ولا هيبقى قياس برده هيبقى قياس رقم هقول لك فيها ايه ازاله الاشكال, زالة الاشكال. يا سيدي وفعلها بعد الزوال أفضل لحديث سلامة ابن الأكوع قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس متفق عليه وده ما يدلش على أنها لا تجوز قبل زوال الشمس إنما ده الفعل الراتب منه صلى الله عليه وسلم وده مسلم يعني ما متفق عليه في الصحيح عن أنس حين تميل الشمس يعني ايه تميل؟ آه يعني تزول عن, ال... عن استوائها لأنها مستوية ما فيش ميل قبل الاستواء ميلة وبعد الاستواء ميلة عند الاستواء ما فيش ميل حين تميلوا الشمس بعرف. وللخروج من الخلاف فإن الإجماعة منعاقدون على أن وقتها بعد الزوال يعني على أن بعد الزوال وقت لها كان أحسن يعبر كده فإن الإجماع منعقد على أن بعد الزوال وقت له فيبقى لو فعلوا فيها يبقى خرج من الخلاف أما لو فعلوا في قبلها يبقى ده في خلاف لأن وقتها بعد الزوال يبقى ده معناه أن الإجماع منعقد على خلاف الإجماع الأول وده يقتضي النسخ ولكن الإجماع اللي حصل لا ينسخ لأنه الإجماع ما ينعقدش إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما فيش إيه ما فيش إجماع إجماع إيه ما في إجماعات ولا في أي حاجة بيتدور على السنة لسه بيتنزل الوحي إنما الإجمعات دي خلاص ما فيش نسخة إجماع بإجماع ولا حاجة ولأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقات فالأولى فعلها بعد الزوال صيفا وشتاءا حين تميل الشمس لاجتماع الناس لها وانتظار الإبراد يشق عليهم يعني حتى في الحر برضو من غير إبراد لانه هو طبعا هيبقى يعني في خطبه وفي صلاه ف الامور بتطول شويه وان كان يعني الابراض له وجه برضه هتطول ايه يعني هم بينتظروا بين الاذان والاقامه في في صلاه الظهر فالجمعه هتبقى الوقت ده هي في خطبة. يعني هي هي مثلا ايوه شوف مثلا شفنا هو مش مش عجيبه يعني هو يدعي الاقتناع من شويه على, على, على الوقت ده وبعد كده يعني بيستحب الخروج من الخلاف لا يعني هو اذا كان الثبوت قاطع كده يبقى ما يقولش خروجا من الخلاف لان الخلاف لا ينبغي ان يوجد اصلا هنا يبقى ضعيف لأنه في مقابل الإجماع إنما يقول مثلا على اعتبار أنه ده الوقت يعني الراتب الأفضل على مثلا اعتبار أنه يكون ده العذر أو لضرورة أو لنحو شفوا يبزم إجماع ينسخ إجماع لا فيش إجماع ينسخ إجماع اه يعني ده ما ينسخش ده ها الاجماع ما ينسخش اجماع ما يصلحش النسخ لا يكون الا ها آه؟, اه ما ننسخ من ايات او ننسها نأتي بخير منها او مثلها ده فطبعا ما فيش نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ عند نزول الوحي فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا أمام الشيخ وجاء مفترع نقلتك من صاد الجمعة وقتها يعني, يعني في الحصنين نحصلها بعد الزوائل بس يجوز للخصة يعني نحصلها بعد الزوائل اه للحاج عايزين راجع عدلة الكبور لان انا فاكر انه كان دي مناخشة قوية جدا لكل الادلة الاورادة ازو كان بيضعفها مثلا بيضعفها مش حاضرني بقال بيضعف النص ولا بيضعف الاستندال بس بس هي كانت مناخشة مناخشة يعني ناقش كل الادلة دي مناخشة قوية اورادها اه أو يعني على كل حال انا متكلم في جواز اصلا متكلم في صحة في الصلاة والجواز مش مش متكلم في الاستهداء. اصلا البخاري ومسلم ويعني. على كل حال يعني في هذا الزمان يعني ما ما يصلحش طبعا التقديم. لأنه هيثير هي فتنة وخلافات ونزاعات بين الناس إلا إذا كان في قوم يعني محصورين وطلبة علم فهمين في مكان يعني نائي ولا في الصحراء ولا في حتى الأمور بقى تبقى يعني أو في قرية كلهم فهموا المسألة شوية بشوية وعلى مهلهم يعني حاجة زي كده يعني الظاهر انه يعني لو كان الحاجة تشترط كان نصوا عليها انما ظاهر كلامهم انه كان للحاجة فطبعا الحاجة هنا من غير اشتراط يعني خلاف الاولى يعتبر هذا خلاف الاولى وانما اللي خلاها اولى وفعلوه الصحابه الحاجه يبقى الحاجه اذا كان حر شديد اذا كان يعني حرب يعني حاجه تستدعي الاستعجال <تصفيق> <تصفيق> شغل <تصفيق> دنيا يعني إذا كان الشغل ده ليه ضرورة أو حاجة يعني تنزل منزلها يعني كبيرة ماشي إنما إذا كان هذا يدعو للاستهتار وعدم تعظيم الشعائر وكذا يبقى نمنعه يختلف يعني باختلاف الحال لأن الفتوى لازم ترايح حال المكلفين لأنه ممكن الشيخ الشيء الجائز الشيء الجائز أحياناً يبقى ممنوع لأنه تعاطيه يؤدي إلى شيء غير جائز يتصور المفتي أن تعاطي الجائز يؤدي إلى الممنوع فيمنع الجائز من أجل الممنوع فده على حسب حلهم يعني وطبعا مثلا سيدنا عمر خلت طلاق الثلاث اوقعه ثلاثا و... يعني في حاجات صور كده ايه اختاروا فتوى ومشوها كده حكما علشان يعني يردعوا الناس يعني عن المخلف ايه سيدي قال في الشرح هنا يبقى لان علموا فيه خلافا يبقى انكبروا قبل خروج وقت الظهر تصح الجمعة وإلا صلوها ظهرا وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت فإن من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لازمهم فعلها وإلا لم تجز واضح تظه ليه الخطبة ما تاخدش خمس دقايق؟ الخطبة يعني هيعمل الأركان بقى المركانة يعني ها؟ الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله واشهدوا أن لا إله إلا الله طبعا مختلف برضو في بعض الألفاظ دي وأن محمد رسول الله اتقوا الله اتاقوا الله <تصفيق> ويقعد ويقوم ويجبهم تاني آه. الشرط الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها وتقدم بيانهم الخطبة والصلاة يعني حضورهم الخطبة والصلاة قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصعب ابن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعات جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة وقال جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وإضحى وفطر وقدر قطميمي وفيه ضعف قاله في المبدع مما فيه ضعف وإذا قال الصحابي ذلك كان له حكم الرفع ولكنه لم يصح ولا يقوم حديث جابر وغيره وقال حافظ عصر الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا حديث ساقط لا يحتاج به لأنه من رؤية عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف قال البيهقي البيهقي ابراهيم عيسى يقول البهيقي في حديث في البهيقي ده هو بقى ولا غيره مش عارف قال البيهقي هذا حديث لا يحتج به ثم لو صح فليس في حجة ويقال اشتراط الأربعين العقلاء الحاضرين الذكور الأحرار تحكم بالرأي بلا دليل وإسقاط للجمعات عما دون الأربعين وقد ثبت وجوب الجمعات بعموم الآية والأحاديث والإجماع على كل أحد فمن أراد إخراج أحد عن وجوبها فعليه الدليل واتبق المسلمون على اشتراط الجماعات لها واختلفوا في العدد المشترة لها وذكر الأقوال ونص أحمد على أنها تنعقد بثلاثة اثنان يستمعان واحد يخطب اختاره شيخ الإسلام <تصفيق> ثلاثة طبعا حديث اللي هو اللي نجمع بهم كانوا أربعين ده مش دليل على اشترات الأربعين ده يعني حكاية الحال كانوا أربعين صلى الله عن النبي وآله وصحبه الشرط الثالث أن يكون بقريات مستوطنين بها مبنيات بمجرد بالعادة فلا تتم من مكانين متقاربين يا المختار نمت ها المختار نمت يا سيدي قال الحافظ وغيره لا يصح في عدد الجمعات شيء وقاله السيوطي وغيره وقال الحافظ وردت أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين ولكن ما فيش أحاديث دلت على العدد صحيح أحاديث ضعيف بس وجمعت بتشديد الميم أي صليت جماعة ومصعب بن عمير رضي الله عنه وابن هاشم بن عبد مناف مين؟, مين ابن هاشم ابن عبد المنافر عمير ولا ايه؟ أحد السابقين استشهد في أحد ومعه اللواء وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثاه لهم مفقها اني عدت اشرح له ساعه وتعب وضبط مخطط ما اخذش عايز تفهمنا بقوه من قدام يطلع ان ايه, إيه؟ الموضوع عايل فيه شو انه مربوط على حسب الاخص الاخير عمال يعني يا ابني انت فكر انا يا مدعوه ساقه ده رعد اهدى شوية تجيب ايه كبير عدى ايه وزغير عدى ايه كبير عدى ايه وزغير صغير لانا في مطل بقى شكلين جنيه ايه ايه شكلها ايه دي بقى لي بيدي جب تماني يا جنيه رعد بالسؤال جبت بقيت الهجر الساعة بقى تخيم بقى تسعة و عايزين نقشوا حاجات مين اللي معاه المناقشات شيختار ها بيه تيجي اجيبه سياميات تمام تمام شايف مين يطش الدم كله عند العملاكه انت جيت تمشي اقعد بس اقعد فين, فين المكان وفين هون؟ ماشي نعطوه لنا حتى عملاتي؟ اه بنين عميه بني عندي, عندي سوئي للبنيه؟ طب هات العربية وتعلي مش فاهم ساب العربية وقا يمشي ليه مش عادة دي ساب العربية وقا يمشي يا مستف يا علاء كده بالموضوع بتاعك طيب الشرط الثالث ان يكونوا بقريه انت خلاص خلصنا حكايه العدد ولا لسه فيها كلام؟ وفي الحديث الصحيح اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم فأمرهم بالإمامة وهو عام في إمامة الصلاة كلها الجمعة والجماعة ولأن الأصل وجوب الجمعة للجماعات المقيمين فالثلاثة جماعة تجب عليهم الجمعة ولا دليل على إسقطها عنهم اصلا وإسقطها عنهم تحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح إلا حصل طيب تنعقد بالجامع والجامع أقل ثلاث ويقال لو كانت الأربعون شرطا لما جزى أن يسكت عنه الشارع صلى الله عليه وسلم ولا يبينه وحكى النووي وغيره إجماع الأمة على اشتراط العدد وأنها لا تصح من منفرد وأن الجماعة شرط لصحتها وقال الشيخ تنعقد الجمعات بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان واحد رؤيت عن احمد وقول طائفة من العلماء قال وتصح ممن دون الاربعين لانه انتقال الى اعلى الفرضين طيب يا سيدي نيبقى ماشي الحياة نعم ما <تصفيق> لا مش كده والله يظهر الفرض المنطقي يعني الشرط الثالث أن يكونوا بقريات مستوطنين بها مبنيات بمجرد به العادة فلا تتم من مكانين متقاربين قريتين قرية فيها عشرين وقرية فيها خمستاشر لا يكمل أربعين بها قرية فيها خمسة وعشرين وقرية ما ينفعش ويكون البناء بمجرد به العادة يعني زي ما الناس بتبني تنوي الاستقرار إنما الخيام مهوش بناء اللي عايز يستقر ميبنيش خيمة يبني بالطوب، يبني بالحجر، يبني خرصانة، بالحديد حاجة ناوي يقعد ما يمشيش إنما الخيام ونحوها دي يعني حاجة مؤقتة ده ما يبقاش توطن يعني يبقى حجر او لبن او طين او قصب او شجر او سعف كل ده ماشي نعم اذا كانت نفهاش مستوطنين خالص يبقى ما فيهاش جمعة متصحش فيها الجمعة عندهم لا تصح عندها لأنها لا تصح الا اذا وجد المستوطنون ما لو فيها مستوطنين خلاص ها ده مش قريه ده مش استيطان ده ماهوش استيطان ما هو الظاهر باع انه اشتراط الاستيطان العدد المستوطن ده يعني فيه نظر شوي عدد اشتراط؟ ده اشتراط ده للوجوب انما للصحة فيه نظر اه اه لو هما في المستوطن مع نفسها سبت الموقع بيبير ويجعلهم جميعهم بيجي صدوعة ومصدر جميعا ولا عبود مصدر جميعا لا اظن ما ما اعرفش اللي ورد يعني انه صلوها جمعه انا زي كده اظن ما انا ما اعرفش ان ورد انهم صلوها جمعه عايز يعني ما فيش حد مستوطن اصلا في المكان ده فلا تتم من مكانين متقاربين ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم لأن ذلك لم يقصد الاستيطان غالبا في بعض الدول الأحيانات المسجد هما في المسجد فبيعملوا كلها معروتين محمود فرج قال لا جمعاته لمسبوق لا جمعاته للمسبوق لا جمعاته للمسبوق ب لا جمعاته لمسبوق, جمعات لمسبوق بجمعة, لا جمعات لمسبوق بجمعة نصور قعدة كده لا جمعتها لمسبوق يعني اللي صلوا قبل يك جمعة خلاص ما نفعش يعمل جمعتين ما, ما يصلوا بصلاته في, <تصفيق> في, <تصفيق> في, في, في الشوارع بزد طوائد كما نوعا في صفاتنا نعم مستران نوعا مره يا شخص نعم نعم نوعا في أسريكا حتى تبعي خاصة كما يقوم انها كنت واحد مثلا في المدينة كده ديوانا ما كنت جد يبنعوا موضوع الشوارع كده ممكن بيوسم <تصفيق> بيبثلت ثلاثة واحد فبيعمل هو مسان تهيت على مارفين مرسة على 8 صبت مرسة 11 صبت بوظن الجمعة بوظن يعني قد يجوز إذا تصورنا استحالة استحالة قيامها يعني بمجموعهم إذا تصورناه وإنه لا يمكن إقامتها لا في مكانين ولا في مكان واحد بكلهم يبقى نقول إلى إنه يا إما نمنع بعضهم من الصلاة يا إما يصلوها كده بالمنظر ده ولكن طبعا لو قلنا ده يجوز هيبقى ما يجوزش الا بالشروط اللي انا قلتها يعني انه الناس هتخش وتملى المسجد بحيث يعني ما يجوا يسجدوا حتى ما عارفوش يسجدوا على ظهر بعضهم يعني خلاص هيسجد على ظهر بعضهم والبقى ايه برضو مش هيلاقي مكان بس يعني يعملوا مسجد كبير بقى ده معفنين ومنتنين اوه ده بس عمشان كمانتك ياهب كمان يعني اللي مش هدرين يزيروا فعار الإسلام ده يعني مش لا ما يظهروا الشعائر بس يقول لهم لا ما تعطلوش الشارع لا ما عندهمش منع يعني عملوا مسجد كبير ما تعطلوش الشارع يعني ما عندهمش منع ان تعمل مسجد وصلي فيه وبأي اتساع وبأي عدد ما تصليش في الشارع دي حاجه ودي حاجه ده ممنوع بقى يعني مش قصتنا دلوقتي اه لا دي قصه ثانيه بقى ولكن قد يكون البقاء هناك ضروره طب انا شريت لحاجت تعب كده اه والحرب وكذا يعني ممكن ممكن يعني نشر الدعوه يعني في حاجات كتيره لسه مش على سبيل بقى يعني الاستيطان الدائم لأنه على سبيل أداء الوظيفة والمهمة وكانت قبائل العرب حوله عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بها وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها خراب يعني مفهاش ناس هم ناووا يقوموا فيها فيش مانا وتصح إقامتها في مقارب البنيان من الصحراء لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة أخرجه أبو داود الدلقطني قال البهقي حسن الإسنادي صحيح قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة آه وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم ولازمه استخلاف أحدهم إذا رأى هنا دي رؤية الاعتقاد مش رؤية البصل رؤية الله لا اذا رأى الإمام وحده اذا راى اشتراط العدد يعني الامام وحده اشتراط العدد امام اللي هنا امام الصلاه اللي هيصلي الجمعه بيهم راى اشتراط العدد فنقص يعني فنقص العدد يعني كانت الحالة أن العدد ناقصا عن ما اشترطه ان كان يعتقد اشتراط ال او اشترط الاثناشر او اشترط زي ما اشترط فلا العدد اقل لم يجوز ان يا خلاص ما صليش بهم امام ولزنه استخلاف احدهم ما؟ واحد ما يعتقدش اشترط العدد وضحت وبالعكس لا تلزم واحدا منه هيا فترة مؤقته يعني يروح يرعى الغنم في مكان فيه نبات لما يخلص يمشي اه يلا يا اه اشتراط الوجوب اه ما تجبش انما هل تصح منهم انا يعني ميال انها تصح ولكن عاوزه بحث شويه اه طبعا بالعكس لا تلزم وحدا منهم انه هم يرون اشتراط العدد يرون اشتراط العدد المأمومون يعني ها؟ والامام لا يرى كده لا تلزم دول ولا دول. يعني هم مثلا عشرين واحد والامام بيرى اشتراط العدد يبقى خلاص ما يصليش بيهم يونيب بقى الامام اللي هو الرئيس الوالي الحاكم يونيب من يصلي منهم هم لا يرونش الاشتراطي بواجب عليه فاعتقدوا منها واجب عليهم وامكانوا دون الاربعين خلاص يصلوا هم امام منه طيب لو شايف ان العدد لا وهما شايفين ان العدد شرط وهم اقل من الاربعين وخلاص ما تجيبش فإن نقص عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة ناس مشوا ناس جموا وحضروش الخض المهم اللي في النهاية ان العدد مألش عن اربعين يمشي الحياة ومن احرم في الوقت وادرك مع الامام منها اي من الجمعات ركعة اتمها جمعة لحديث ابي هريرة مرفوعا من ادرك ركعة من الجمعات فقد ادرك الصلاة رواه الاسرم وان ادرك اقل من ذلك بان رفع الامام رأساه من الثانية ثم دخل معه اتمها ظهرا لمفهوم ما سبق يعني الدليل اللي سبق ده اذا كان وقت الظهر ودخل وقته اذا كان بيصلي بعد الزوال انما لو قبل الزوال ما خلاص ما فيش يبقى ما عليهوش صلاه لا جمعه ولا ظهر حاليا لحد ما تزول الشمس يبقى يصلي الظهر لو قبل الزوال بقى داخل في التشهد اه ما يجيبش حاجه بقى يجيب نافله ولا حاجه وإنما لكل مرئ ما نوه وإلا أتمها نفلا أو. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لازمه السجود على ظهر إنسان أو رجله فإنهم يمكنه فإذا زال الزحام يبقى يسجد بعدما الزحام يزول وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف إن كاتب فتحة وأخرج عن الصف ايه بقى فاتحه كده طيب فصلى فذًا لم تصح طبعا هنا قلنا احنا قبل كده قول الشيخ الاسلام ان صلاته مضطر لان ما مش ما, ما فيش مكان في الصفوف فصلى لوحده تصح الصلاه وين اخرج في الثانيه نوم ومفارقته اتمها جمعه من بس وين اخرج برضو. الشرط الرابع تقدم خطبتين وأشار إلهي بقوله واشترى تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله والذكر هو الخطبة ولقول ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس اتفقون عليه وهما بدل ركعتين لا من الظهر مش بدل ركعتين من الظهر بدل ما تجعل الجمعة أربع ركعات لأخذ بتين وركاتين <تصفيق> لأن الجمعة ليست بدلاً عن الظهر بل الجمعة مستقلة وإنما الظهر البدل عنها إذا فاتت عشان نتكلمنا قبل شوية وقلنا الجمعة ما يشبد فظاهروا أن الجمعة في الأصل أربع قامت الخطبتين مقاماً ركعتين منها لأنها ظهر مقصورة ولهذا يصلي من فاتته أربعاً وعن عمر وعائشة قصرة الصلاة من أجل الخطبة فهما بدل ركعتين فالإخلال بإحدهما إخلالهم بإحدى الركعتين واشترات تقديمهما لفعليه صلى الله عليه وسلم خلفائه والمسلمين نتقويل أخير دعم شخص معنا معنى لو نرش الخطبة يجب أربعين أه اللي ما احضرش الخطبة يجيب اربعة قال كده لا من فاتته الجمعة يعني بيصلي اربعة ايوة يعني هم بدل ركعتين بس صار ايه حضورهم وهو الشرطة في صحة الصلاة يعني هم اه ولكن طبعا كل ده يعني محتاج لأدلة برضه فهم استدلوا بقول الايه سيدنا عمر والسيدة عيشق قصرة الصلاة من اجل الخطبة. فقالوا يعني فهموا منه كده يعني. ولكن طبعا نفهوش ما يتضحش في القول ده ان هم يعني بقوا شرط من بدل ركعتين وشرط. لا يعني الصلاة علشان في خطبة فالصلاة بقت قسيرة شرعة قصيرة يعني. هيبدا يتكلم بعد كده بقى على الايه على الخطبه وده ماجله للمره القادمه باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سيدي من شروط الجمعة اذن الامام في اقامة وفاقنا في شواء ليس لمن والله السلطان اقامتها ان يأم في الصلاة الخمس ولا بالعكس عايز ايه من دي؟ يعني يصلي بالنسبة الجمعة لو مر معين ويصلي الجمعة ويصلي جمعة ويصلي جمعين ليس له يعني ما هوش يبقى حق لي يعني هو والله الجمعة ده معناه انه لازم يصلي بهم كل الصلاة لا في امام مراتب في حاجة. اه لان ده مش هو الوالي بتاع البلد ده يقول لي صلاه الجمعة. خلاص ما يتعداش ما يقول لي بيقول لي ما انت صح منه على كل حال ازن له وما ازن انما هل له يعني هل يطالب بهذا الحق ويقول لنا من حقي اننا بقى امام للناس نقول له لا في الجمعة من حقك لانه من حقك ومن واجبك علشان الامام امرك بكده انما في بقية الصلوات قد يقدم عليك غيرك ان كان في امام راتب يقدم كان في مستحق يقدم هل تجب الجمعه على المسافر سفر اقامه مع قومه غير مستقيم ايه المسافر سفر اقامه ده بقى المقيم اقامه سفر يقصد المقيم اقامه سفر ليس عليه الجمعه لانه له حكم المسافر ياخذ كل احكام المسافر القصر والجمع وسقوط الجمعه وسقوط تاكد السنن الرواتب كده تمام برضو يا ها؟ لا ده خلاص اللي ليه حكم المقيم يعني هو مقيم حقيقه إذا كان اقامه قصيرة يبقى ليه حكم المسافر اقامه طويلة ليه حكم المقيم؟ الفرق عليه مع الناس يعني اه انت قاعد بتفحص فيه خد ذا افعل لو لو لم اصلي اصلي سنه الجمعه قبل العصر الاقضيها 2 ام 4 في المنزل نصليتها في المسجد اكتبها 2 في البيت 4 ها وبيس اه اللي هي تقضى اصلا ولا لو قضيت تقضيه ولا خلاص يعني على فتوى الشيخ اسامه عبد العظيم ان كل الصلوات تقضى حتى غير الرواتب ما عاد الضحى طبعا فيبقى يقضي حتى غير الرواتب فدي سنه الجمعه بعد الجمعه طب سيبه زياده al ma'afan mosalla ta'i sitawan ta'ashar al ma'afan ta'ar ba'd dawas yomou juma'a fi usulish ta'i ila rakna dawitna mitana fanna ya souda ta'i am 16 ta'i